قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقَّا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُودُ فِي بَعْضٍ وَنُفِيَ قَوْمَ الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَعَرَضْنَاهُ جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَضًّا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا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 قل هل من نذير كون بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئك الذين كفروا بايات ربهم ولقا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 انا بشر مثلكم يوحى اليا انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا